بوك تو اللي اكي اثنان وخمسون اثنان وخمسون. في المتجر في المتجر هل نذهب إلى متجر؟ هل نذهب إلى المتجر؟ ألا شفيش يا لازم؟ ينبغي أن أتسوق. يجب أن أتسوق. çok şey satın almak istiyorum. أريد شراء الكثير. أريد شراء الكثير. Büro malzemelerini ne tarafta? أين اللوازم المكتبية؟ أين اللوازم المكتبية؟ مكتب زارف وكادنا احتياج مبر. أحتاج لظروف وورق خطابات. أحتاج لظروف وورق خطابات. تكنمز مزبك تلك لازم. أحتاج لأقلام حبر. جاف وأقلام تعليم. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. موبيليار نردا؟ أين الأفاث؟ أين المفروشات؟ بير دولاب وكومودينه احتياجم وار. أحتاج إلى دولاب وأدراج. أحتاج إلى دولاب. وأدراج. يا مسّس، ما رفّي احتياج مار؟ أحتاج إلى مكتب وأرفف. أحتاج إلى مكتب ورفوف. أوينجاك لار نترافتا؟ أين لعب الأطفال؟ أين لعب الأطفال؟ بير ببек ووينجاك أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. Bir futbol topu ve şatranç takımına ihtiyacım var. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. Aletler ne tarafta? أين أدوات العدة؟ بير أحتاج إلى شاكوش وكماشة. أحتاج إلى شاكوش بير أحتاج إلى دريل ومفك. أحتاج إلى دريل ومفك مجوهرات نرد؟ أين المجوهرات؟ أين المجوهرات؟ بير زنجر وبلزية احتياج مار أحتاج إلى سلسلة وسوار أحتاج إلى سلسلة وسوار بير يزك وكبالر احتياج مار أحتاج إلى خاتم وحلق أحتاج إلى خاتم وحلق